O rei de um sonho Me menino eu sou Me menino eu sou Me menino eu sou What do you know what I want to do? Where do you تحل ست النبي ولا بنكي ان يا رب لا الوصل يحي ولا الججر قاضي ولا للموت يأتيني وأنت تحجر حق, حق. حق. حق سيد الله عسكري يا رب عبال عسكري لو كاني طلبا لو كان لي قلب لا عشت وحيد وتركت قلبا في جواك يعذب ما صلّي نص الليل شركني شرقني ليلى فصاغني تفسر في شرك الغوا اتقلوا حبيبي تعس اللهم يا ساس لقد سلج وعطني يا رب كل حالي ولت طياره مكنون قلبي كاك يا رب Say, when is the في سيد أنا فيك وقد سمى فلكم وقد سمى في انقي قلبك في صباحنا ومشاه لا شيء يفصل بيننا ابدا Oh, yeah. yeah. yeah. أنا وهم أنا وهم نحن البشر يضل عن الحقيقة وسكون سطور خيال سور خيال والحروف ضمائر أنا إن قلت آتك فإنني أنا To لقاء مولان قد حان يوم, يوم الممات قد حان يوم, يوم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 أخيه حبيبي الحجي سيد الحجار حجي تامر الشيني حجي جمال زعزوح سيد الأربعين وان شاء الله الليل الختامية رابع يوم العيون عم الأربعين حلم اللبان أبو العريس الفرحة اللي عدت على خير أخيه الحجو حلم اللبان أبو السلامة إن شاء الله وقفت العيد الكبير الحج جمال الليس في أحمد الليس وجمال الليس الصغير والحج جمه وبكوارش وخالف كل أولاد الليس فرحة وقفت العيد الكبير إن شاء الله والحج الزكف وده العيد الصغير يا ربي لك للنبي تسترنا دنيا ودي يا يا ربي لك للنبي تسترنا وكفي Is poor that we feed? Sharri touni, sharri tounia, yalla iba. Iza, iza yala tliu, ma تَقِيب يَا رَبّي لِي أنا لللغوس أَلَ يَا يَا يَا يَا يَا يَا يَا يَا يَا مردين استريني ما بين الناس ما تحرك شمالي لبيني دواني طعم الرضا قبل الأول ميفور في خفر سيئة اللي ربنا ديكي فيك ديك كل بدايك قد باطة لأحمد بعرب العالم أعوى الشخ كان الباطة وعم الشيخ فكر شاء الله بعد أعوى الشخ خكر يوم الأربع اللي be missing على بيت I'll be better than they will ever. She got a big bottle, and be missing you some. I'll be fude. Abol happy, a big fude. My brother here, a big fude. Abol shitka, والشريع جديد أخي الحق عمر اللبان أبو الأمير عمار اللي بمسه يسبع على من سودا وأخي الحق هنا ربيع فودا ومحمد ربيع فودا والحق ربيع فودا حبيبي أيوه وحبيبي وشريحي العرب وعمد العرب, العرب. ست الشيخة خضرة عم الحج عيدة مجمع حج مصطفى العيادي حج أشرح سبحان وإن شاء الله سنة الشيخة خضرة يوم يومين خمسة قولت سلطة الشيخة خضرة والدعوة عنا اتباع لكم الحاجة فيه شبّة وخلّة شبّة مستقل عيّادي رئيس مجلس أجابة العزبة الحق عشرة فودة والباشا حاجة زكي سودة وقال أصيص عمّل حاجة هانا أصيص كلّا حاجة العرب الحاجة السيد بهانا والوالحق اسمه واولاده والعرب ابن العرب ايا شخصاته الشوارب الشيخ للحاج ام <تصفيق> <وحبه تصفيق> <وحبه> محمد حمسين واحمد ومحمد وخالد <تصفيق> وحنفي وقفه جديد عند قول حاج جمال النصر بيعلم محمد كوارشه ابو حماده في خالد كل السوايع بلدنا عرب ابو العديد ودار التقدير انا ابو ولا كلفه اخو الحق الله به المقصود والاثنين الحنسي والعرب هذا العرب ابو هاي سموات عبد الوالدين الست عبد الناصر اخو الحق اهتدى والريس والرئيس ماهر عم الحق جمال جميعا خذتابكم على جمع النبي عم الشباس الوحيد كن معلّب حسن الروحي كن أحمد دن الال بمس الخبز وحيد ما رافشي كل ال دو له حبيب يا بلحائي لي يا بلحى دن الال دن عن وحيد ما رافشي ذيب يا ما لو وعدني ان كتا لا نطلب انا علي فلا اخوك يا رياض اخوك يا رياض ليه لا مستشفى الزبابخه واحده شعبان به الخور وخشيد العنف اي سعاد الخصوم ييك عيني دي نغرد وجيك الصا في See, re kutti se re kutti se I love you, my beloved. I love you, my beloved. I love you, my beloved. I love you, my يا ابن عبد الله نستافق مولا خلق عزي حلل اصحاب الرسول انصار الرسول أصحاب الرسول أنصار الرسول انصار الرصوص زر الات الرصوص زر أبو الرصوص ابو بكر الصوصي كان فين غرغر فين ونعنا الرفيق ونعنا الرفيق عمرمر الخنخونا طارق للخطاب عمرمر الخنخونا قارئ للجواب سيدنا عثمان جاب للقران سيدنا عثمان جاب للقران محبوب لانا محبوب لانا علي البراث سيف الحق الطاب زوج البيت طهارة بن الرسول يا زوج البيت طهارة بن الرسول بحبك انا مشغول بحبك انا مشغول ارباب المناسب يا ارباب اللهو اصحاب المزاج يا امي يا شكر يا إم يا لسي يا إم يا شهان تبي يا يا لسي ما تبي يا إم حبا نظر الله ينظر أبو حنيفة أبو حنيفة يا آل البيت يا آل البيت سيدي ابن علابي الكتاب سيدي برابي يا هوي سيدي يا هوي يا سيدي برابي يا برابي يا برابي يا يا يا يا يا شيخ عرب يا بدو بدويا بدويا يا بدويا بدويا بدويا والبدو بدويا بدويا بدويا بدويا بدويا بدويا بدويا بدويا بدويا بدويا بدويا بدويا بدويا بدويا بدويا بدويا بدويا بدويا بدويا بدويا يا بدويا بدويا بدويا يا بدويا بدويا بدويا يا امويش يا اصلي يا ابو ياسر في الحبه خشيش في الحبه خلينا نشوف يا اله البيت نظرني يا اله البيت ادركني يا اله البيت اغسوني يا اله البيت الحق هنا سكن الحسين ومكتمل الحق والعبره الحسن رد وعدنا سكن الحسن اه وسيت الحسين اخويا حمد ابو زدحم ابو زياد سيدي علي سيدي, هي هي. سيدي علي جد الاشرار يا سيدي علي يا باشي الاماره عمي يا سبع ابا الشعر الويل ابا سبحان الخيل اصحابي برزه اصحابي برزه اصحابي برزه اصحابي برزه اصحابي برزه اصحابي برزه أبو برزه اصحابي برزه اصحابي صحبي ديوان يا حطام عمي بري يا بر يا حطام سيدي ال40 بيت والحل رابع يوم هي سيدي ال40 سيدي ال40 ورابع كله خطه ماشي سنه ورابع يا سيدنا النبي يا حبيبي يا حبيبي دي يا هي الحياه التي انا العكرهشه اي يا طارق جيت يقول ايه الزبدي زبدي انا ما اتعارف جيتك قلت مشتاق يا جيت ع في دير النغار جيتك صاح ضححني من غربه كنت سيني كنت فيه كنت فيه كنت فيه كنت فيه يالي انت الغالي بعد او داري بالحجة سيد العطري سيدنا النبي المحصوله على النبي 7 دخل السيد سبلان دا ابو سلامه ست الشيخ خضره 2 غمسة ان شاء الله سيدنا الربيع ثاني وثالث ورابع يوم العيد الصغير نيوني الشيخ صلاح العسكري وثالث يوم الشيخ عادل العسكري وربع يوم خدامكم ونشان الله وعزاه بسيد الارباين ودعى لكم الاخرى المتحبين في الله ودعى وعمى اللي النبي ست الشيخة خضرة خلق ابويا الحق وتشوق شبلة دو امران شاء الله اتنين خمسة ونست الشيخة خضرة ودعى وعمى لجميع همام النبي وانو مش على بابك يا bad, bad guy. Me and Sayyed. Sayyed. Hey, hey, hey. Sayyed Sayyed Ahmed Al Baloo. Bita Abu Abdul. And the ابو الاميره ضحى اللي بيصب على السيد احمد الكردي وبيكسده بيصب على كل حد سعيد زعزوعه الاميره ضحى المعلم خالد ابو ابلة على بابك يا المنكوا بالو و ابو الحق عبد العزيز شغله ربنا يرحمه يا الحوليه لا قالي حكيمت زغلول واولاده انا برتو موتتهم دارش، دارش، دارش. بتاع دارش عاد عرب القديم، القديم. دلو، أحمد عبد الله، سودي الشير، بيشوس تام، أخس ستر اتيل بيسمل الله و في في سيدنا السيد احمد البدوي وعم الشيخ تلجل لا حبيبي Où est maillard l'enquo Il n'y nous j't'arrête l'accès C'est l'coupine et l'cabine à La shali, usus ek naskeri. Abad maar maar. Allahu lakmal maal. كان يصلي العيشه بسيدنا الحسين لكن الفجر حدا جديد تركت رن كده <تصفيق> الألومي <تصفيق> الألومي <تصفيق> يا بدعي الالوم امي يا شيخ <العرب تصفيق> يا بدعه يا سيدي يا بابا شيخ العرام يا بابا أبا الفتية يا نديك المحتاج يا نديك المحتاج يا عيسى يا نديك يا حبار يا سكسين السكور صاحب السر المبتو إغنى عرب ترى الملك تضار الملك الأمير الألومي زيد, علي. زيد علي. بحب الملاغين أيوة أيوة عشاء الملاغين الحاجة سيغل الحجان أما بضرب الملاغين حاجة الشيدي من رديت علي البلاغ ومحمل رديت علي رديت علي تحتاني الليل الله كل بحبك يا السيد الليسه بالامر الاسبري لسي لحماها عم الشيخ محمد اللي سيس الله تمانية وعشرين سيسة عم الشيخ محمد اللي سيسة رحية هذا محمد اللي ودعي لكم بالباطل لحمادي كنت شرق المحب الوفيق وما يكن جيبه وما ومن بي بينك ينخلق الفضل بي نكلم هو شجر الليل I'm a stranger in this place, but I'm still here. My heart يا هوجه زي الامر عايوا الاسم شلبي حيادي ابو مكتبا يا هوجه زي الامر حيادي ابو مكتبا يا هوجه زي الامر حيادي ابو مكتبا يا هوجه زي الامر حيادي ابو مكتبا دعاء ولي دعاء عيني الوصف من وصفية دعم يا بنت عبد يا وشاك شاكت دعم يا ليه الحت حراميه يا ميجا ابو مكتب الكون كفر, كفر تبين على الجواب عدلكهكيه بتدعى على حلي يا بتدعى على حلي يا بتدعى على حلي يا بتدعى بدي بخط الله القلق زرية بدي بخط الله الحكرة بيه هودا قلق حبيبي أصدت سليوة وكبعا قدية أبعا زعا صحة السلام وكانت إبليتي إبليتي إبليتي وحيت مقام النبي يا أبر ربا يا أبر ربا وحيت مقام النبي والفضاء بسلت الأرض شوافي؟ أيكش لنا وبي لنا وبي. يا سيد أبلّن على السجس سعيد. البلوي على السجس سعيد. المضو. ما شرخ يا و. أجنوين صبر على المكتوب، على بر وعدي بجري أمان يفعل الخير أمان يفعل الخير دايما بالخير أطر داري يمي داري يمي يا ربي يا يا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 ونصبحنا بالعمى شيخ اسامه سيدنا السيد احمد البدوي شيخ العرب اه اه اه اه اه اه اه اه ماش بديد حد حمار وفهد الحر من, من الجوية مكوية امانة يا فعل الخير ابشي ديبا بالخير دركي مش عالعمل دركي عني طيبة. طيبة. يا طير يا علاء القطري اخويا حسن العطري، ابو احمد عبدالله بنت احمد يا بيت فؤاد الحاج ربيع فؤاد والحاج ساجد فؤاد تحية ايام الحاج مصطفى احمد عوض واخويا حماده وخاش الجيني والساده الاحمديه المراكه الحسينيه الشيخ محمد سعيد بابا اخويا عمرو بابا سيد عبد الكريم سيد عبد الكريم دي شعار للربايه عم يشرح لنا بالزوارب اخويا احمد اخويا تحيه طيبه للفوايده يا عم الفايده تحيه طيبه الحاج سيد فضل الحاج سيد باطا بيصبح مساء العريس وقه هاني تحيه طيبه لاخويا السويس وحاشر واخويا عمرو اللبان وبيت اللبان ودبابنا تمن واخويا هاني ربنا اتمنى عليه الخير وتحيه طيبه للجامع السعيد كله تحيه طيبه لاخويا اسرع فوده والفوايض والمرسه مرسه وكلها على الله وخليها على الله وندجها كلهم الحب بحضر النبي حضر المصابي حضرت السابق ساكي وفودا كل المخابرات اللي عنا بتحيي الليلة وصاحب الليلة حضرت السابق ساكي باشا فودا تحيي الليلة هلش, هلش, هلش, هلش ان شاء الله الوقفه عند اخويا اشرف فوده والحق سعد فوده والحق ربيع فوده والفوايده تحيه طيبه الليله من جميع الدوره والصوفيه اللي حضرت وكلها على الله تحيه طيبه لاخويا ابراهيم طوخ اللبان المباقه يصبحوا على أخي أهاني حودة أخي أبراهيم طفل فودة والحاكم حمد ومحمود وبيانا والحب وأهله ست الشيخة خطرة ست الشيخة خطرة العرب العاينة تحية طيبة ابن إبراهيم حبوا صليهم يصبح العرب العاينة ست الشيخة خطرة ومددية خطرة <تصفيق> أيها جد محمد بعضا، بيت ابو أمل. أخو الحسن سعيد صل الله عليه وسلم. اللي بيقسم صبا على فؤدة والحق ربيع فؤدة ولده. ربيعة الشيخ أحمد باعث أن ربنا خمر حمد لله. أخوي محمد عيسى. عثمان سليمان. وابى لانه جيشه اربعه وعشرين عشره طرح افعال حق سيد حسين اني جيشه أوه؟ اه ياصاير اه اه اه اللي جايه مسيني خليل الجمالي. مسيني عبدالكريب باطة. مسيني الاربعين. ثلاث كياب. اخويا اصابة. واخويا عادل. واحدة وقاشر. ان شاء الله ثلاث كياب انضعت العسكري. ولا البيضة. تحياتي ايبا بالضغطة. السادة الاحمداء يا عم الشيخ حسن عوض اخوي الشيخ شلبيلو حسن. وعم الحق الربيع فوضة. فوضة. ومبروك عليكم الفرح. هو ابراهيم ابنس. وان شاء الله سبا عايز وسنه عبدالكريم 23 وعشرين 24 وعشرين 25 وعشرين اربعه وستنا خليل الكبالي اللي افتتاح واحنا موجودين وداعي لكم الشوارع المفاعل ابو هادا محمود محمد خالد مصر وان شاء الله كنا واعيشين call ya رمعة يا عدوية يا ست رقية اخويا حسن العطري وشد الامام احمد الرفاعي وبيت اللبان واخوى الحق الال اللبان والحي واهله ابو زعبل وحيه شيخ صلاح ابو دنيا وحيه حمد سلامة أيوة. كشمان دشيت خليل الرماح والحاضر ده ربع يا أبو عبد الله يا أحمد يا شيخ العرب قصت عزني ليش والحاج قصينا الرماح أكون دا ولده مصطفى وأنا مستقبا خا على عبد الله كارس يا حسن والمعلم انسان حسين حسانه عبد الغني حسانه حسانه حسانه حسانه على حسانه حسانه حسانه حسانه حسانه حسانه شيخ حسانه حسانه محمد حسانه وان شاء الله حسانه حسانه عند حسانه حسانه حسين حسانه حسانه حسانه حسانه حسانه يلا وعم, وعم بيت الناس ال محمد واولاده والعريس اخو سيد الليث ووصي يابا ساري ساري. والفتح, والفتح للصالح، ربنا يدي عن صلوف، والفتح للمظلوم ربنا ينصره. يا محمد المتحرك الهوى. ألا المعلم عبد القطل منزيمة أبو, أبو, أبو الحدي عبد الرحمة القطل يا سيد حسين إيش والحب أبو حاصل أبو الحد صبح إيسى يا أولادي أخي محمد صبح إيسى أبا العنبي عم الحدي تسوق شبل أبو أمران حج مصطفى العياد وست الشيخة خضرة اتنين بخبشة والدعوة عمّة لجماح ما في النبي من حي ده شعبان ويجي من, من حي الساير فداوي سايده بمحله حسين الله كهربا هيا عشان خاطر البدوي بيت الرماء عم الحاج سيد سليل الرماء وعم الحاج حسين الرماء اللي بيمسي مصباحهم على بيت باطا اللي بيمسي على الافودة اخي وحبيبي الحاج مجد زغلة آه آه. el rey se maldizó con سالشان خاطر بذن از دلش سعی نمی‌نیم اوکی ال اسی در میلاد دل جدید به هدیه او فاء وكل اللي حرموني بعيده يا سعيد اوي في الاخر اللي يسال السما عالنبي خل حتى يا مساله صحبتي يا شاشه يا شاشه على شاشه يا شاشه يا شاشه يا شاشه يا شاشه يا شاشه يا شاشه بحس على ما يديني، لكنه سيل في البر. يا كلسي يا سيعني ما بلساني حالي الحال بلساني حالي الحال تسعونا بحر تسعونا بحر تسعونا بحر بحر المجر بحر فجار في باطنه ولا غير ولا غير عن حقيقة حالي عن حقيقة حالي و بحر حاطيق وابا كرشيا لحد مصطفى الدرعي اي الى يجوز يحفظ القلب كي يا الا فتك قد سكت في حلق الا فتك قد سكت في حلق هو سكن دي موسى كذيب الله يحكم زاقرا يحكم زاقرا ستنا الخدرية ستنا الخدرية يحكم بالقضى بالقضى في الحال يا عم يا سيد عيني قد جرى في باطل ولم غيرك عن حقيقة حال وبحر الحقيق عيني لا يزال مقيد وإلا فتر Πατ' ζωτιαφήνει ετμόμα, Πατ' ζωτιαφήνει ετμόμα, Μου σε σκελεί με ολόμα.